117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. ألف لامرى 117. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 118. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 119. وويل للكافرين من عذاب شديد 110. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 111. في ضلال بعيد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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي عَمَّ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْتُكُمْ إِذْ أَن جَاكُمْ مِنْ آلِ الْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 يَدْفَعُكُمْ لِيُؤْخِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قَالُوا إِنْ أَنَّ تُم إلاا بَشَعُم مِْلُناَ تُريدونَ أَن تَصُددونَ عََّ كَ يَعبُد أَبَ أُونَ فَأ تَُ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِهِ آلِهَةً وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ 110. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 111. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا 112. ولنصبرن على ما آذيتمونا 113.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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذَلِكَ لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غني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 117. قالوا لو هدان الله لهديناكم 118. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 119. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحد 117. ووعدتكم فأخلفتكم 118. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 119. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما بمصْرِخكُم وَمَا أَنتُم بِمُصِْخيَ إِ كَفَتُ بِمَا أَشَْقتُ مُونِ مِ قَْ إِ الوَّالِ مِينَ لَهُم عذاب أليم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 113. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 114. وسخر لكم الليل والنهار 115. وآتاكم من كل ما سألتموه 116. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب نغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 119. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا 117. وأقسمتم من مَا ما لكم من زوال 118. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم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 117. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب 118. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو